اسمر رؤيا الاسمر يا ليره ذهب احمر 24 عيار اسمر ويا ويا يا ليره ذهب احمر بالليل تعد رأس السنة يا غالي جئت و بالليل تعد رأس السنة أشرب كأسك وتهنى العمر فايد تطلع تارو أشرب كاسك وتهنى العمر فايد تطلع فطر السعيدي <سؤال> يا غالي جت بايدي ودايد الفطر السعيدي صايب سمن الحديدي ذهب فضه أطحى المبارك يا غالي جي بارك وبعيد المبارك ما شاء الله بسمارك ديرتنا ما شاء الله بسمارك داوي أنواره أسمارو